بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, حتى زرتم المقابر كلا, سوف كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لا تَرَعُونجَح ثمَُّ لَلتَعرَون النَّهَا عيينَ القيد ثمُمَّ لَ تَرون النَّهعَينَ القين তুস নিন আই